ve laa tuolul men yuqtelu fi sabilillahi amwat, bal ahiyan, vlaikil la teshgorun, vla nablu annikum bshayib min al kaf ve وفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وَرَحْمَةٌ وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما وَمَنْتَطَلَعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَكِرٌ عَلِيمٌ إِن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم